صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو هو الحي لا إله إلا هو مخلصين له الدين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 ثم من على قتيل ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوافى من قبل ولتبلغ أجلهم سما وعلكم تعطلون هو الذي يحي وي هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمر فإنما يقولنه كن فإنما يقولنه كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون في الأصلان في أعناقهم والسلاسل يسحبون في في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو منها قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون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 فإما نرينك بعض الذين عذوهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك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 لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَيُرِي أَيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَظُرُوهُ كَيْفَ كَانَ عَبْدَةُ الَّذِي لَمْ يَقْضِ لِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّتَهُ وَأَثَرَ فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَ